شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة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 كُنُّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَا إكَتِهِ وَكُتُ بهِهِ وَرسُولِ لا نُفَِقُ بَيْنَاأَ أحدَدٍ مِرُوسُولِ وَطَاوا سَمِعَنَّ وَأَطَعنَا غُفْرانَكَ رَبَّّنَا وَإِلَكَ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 نَوِّرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَصُنَّا عَلَى القوم